قول للانفس حيما دمات اليتيم ما تغيث فمن بالحنان حوله قلنا لعن القا يداً يا جنكريما يا تماتيل يتينا احق بالالينا يا تماتيل يتينا احق بالالينا ما تعبي فقول الانفس حيما anta nkisani lika tinapufi ayata تَنْقُولِي لِلأَنْفُسِ الرَّحِيمَةِ يَتِمَاتِي يَتِيمًا يَتِمَاتِي يَتِيمًا أَبَائَنَكَ أُمُّ تَحَجَّنَكَ لَامُ بِالْحَلْقِ وَاكْتَفَيْنَا بِنَمَاتِينْ يَتِيمِ هذا يلي كلامه ده من جمال كلامه بالحلق والتقينا بذماتين يتينا بذماتين يتينا بذماتين يتينا بذماتين be the yateeka